Och när det som lyssnade på فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا ila قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يديه يَهْدِي, يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 ضلال مبين det يروا är الله الذي خلق السماوات att ولم يعي har någon aning om hur mycket vi har fått. نه على كل شيء قدير، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، بقادر على. هو على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهن بقدر، بقادر, بقادر إن ولا قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على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 kam al sabra al al-azm min al-rusul, och du inte stägjer dem, för de فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِكُونَ